والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الندي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 كلا ولن تكرمون اليتيم كلا ولن تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لمّا وتحبون ال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وإذن يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد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 لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب يَرَهُ لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقت حب وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ عَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَهُ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم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 on